إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوبه إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والنجل والمثيل والنظير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليل بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله جل وعلا له الغمى وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الصيبين الطاهرين ومن تجعهم بإحسان من إلى يوم الدين أما بعد عباد الله اتقوا الله واجعلوا بينكم وبين ما حرم الله جل وعلا وقايا بامتثال ما أمر والابتعاد عما نهى عنه وزجر امتثالا لقول ربنا سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أيها الأحبة الكرام إن من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن جعل لنا سبحانه وتعالى مواسما وأياما وساعات نتخلص بها من عبوديتنا للدنيا إلى عبوديت الله تبارك وتعالى فاجعل لنا سبحانه وتعالى يوم عرقات وله فيه سبحانه وتعالى عتقاء يعتق عباداً كثر من نار جهنم ومنها كذلك شهر رمضان الذي جعله ربنا سبحانه وتعالى لنا سياحة روحية نتوب ونتخلص من الذنوب كلها في شهر رمضان فيغفر لنا ومنها ساعات السحر بالليل في أوقات الليل في الثلث الأخير من الليل عندما ينزل ربنا تبارك وتعالى نزولا يليق بجلاله فيقول هل من تائب فأغفر له؟ هل من مستغفر فأتوب عليه وذلك الليلة كله فيغفر الله تبارك وتعالى لكل مذنب تاب إلى الله سبحانه وتعالى وألقى نفسه بين يدي الرحمن ومن الأيام التي جعل الله تبارك وتعالى لنا فيها العظة والعبرة والتذكير والفضيلة والرجوع إليه يوم الجمهة فجعله لنا ربنا سبحانه وتعالى يوم عيد نعيد فيه كل جمعة نتدارس فيه أمر ديننا ونطرح فيه مشاكلنا سواء كانت عقائدية أو سلوكية أو اجتماعية أو غير ذلك فالمساجد والمنابر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم معرفت بسبب القصص وتسلية الناس حتى يمل الناس ويكلب بل إنما نصبت وجعلت لتذكير الناس بنعم الله تبارك وتعالى فمن عادتنا البشرية أننا نغفل ونسهود ونبتعد عن دين الله تبارك وتعالى والمنابر هي التي تعيدنا إلى جوهرنا النقيد الصالح وهو فقرة الله التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس علينا ليس هناك شر محر وليس هناك خير محر حتى وإن وجدت من الناس من يشرب الخمر أو يأكل الربا أو حتى يزن أو يفعل شيئا من ذلك لابد وأن في قلبه شيء من الخير كما قال شيخ الإسلام ابن ثيني رحمه الله يقول كل إنسان أو كل مرئ في قلبه بذرة خير تحتاج إلى ثقاف ونحن الذين نسلها لذلك جعل ربنا تبارك وتعالى يوم الجمعة يوم عيد، وفضّله سبحانه وتعالى على سائر الأمم، وقد عُرف هذا اليوم عند كثير من الناس بأنه يوم يوم النوم والكسل، ولكنه عُرف عند الصحابة رضي الله عنهم بيوم الجد والإفتهاد، يوم الطاعة والإنابة والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، فكانوا يستعدون لمثل هذا اليوم بأحسن الثياب، وأطيب الطيب وبكل ما عندهم من ذنوب فيلقونها بين يدي الله سبحانه وتعالى فائدين ما يدخل الواحد منهم المسجد بمجرد أن يؤدي فريضة كالعادة ولكنه يدخل ليسمع كما قال عبد الله المسعود إذا سمعتم قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا فاصغوا إما أن يكون خيرا تؤمرون به أو أن يكون شرا ينهاكم الله سبحانه وتعالى عنه فهي الحياة الطيبة التي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى للإستجابة إليها قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لربكم وبيّن سبحانه وتعالى أن ذلك من الحياة الطيبة فالإنسان عندما يسرف في جنب الله سبحانه وتعالى ويحصل لها عز وجل لا شك أن له في الحياة الدنيا عيشة ضنكة, عيشة ضنكة يعيش ضائقا متضايقا يثور على أتفه الأمور ولكن الذي مكن الله سبحانه وتعالى الإيمان من قلبه وخالطت فشاشة الإيمان قلبه, قلبه لا شك أنه سيستسلم لكل الأمور بخير ولا اقول اننا محصنون من الخطا بل كلنا خطا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون هؤلاء هم خير الناس الذي يذنب ثم يعود الى الله سبحانه وتعالى لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم الله نبينا عليه الصلاة والسلام لا يشجع الناس على الذن ولكنه صلى الله عليه وسلم يبين طبيعتك البشرية يبين أنك تخطئ إن لم يكن مع نفسك كان مع زوجك وإن لم يكن مع زوجك كان مع أولادك وإن لم يكن مع أولادك قصرت في عملك ففتح لنا صلى الله عليه وسلم بابا نتوب إلى الله سبحانه وتعالى فيه لذلك هذه المنابر إنما جعلت لتبكير الناس تبكير الناس بني عن الله سبحانه وتعالى تصحيحوا أخطاءنا العقائدية والسلوكية والاجتماعية جعله صلى الله عليه وسلم حتى نعود كلما فترت النفس عن طاعة الله سبحانه وتعالى عادت من حيث أثرت لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث فقال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة الآخرون يعني آخر من أرسل الله سبحانه وتعالى لهم رسولا أي آخر أمة ولكننا سابقون يوم القيامة سابقون بالحشر وسابقون بالحساب وسابقون بدخول الجنة كما رصد صلى الله عليه وسلم ثم قال عليه الصلاة والسلام بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا الضمير يعود لليهود والنصار بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا بيد انه يهود الكتاب من قرنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فضلهم الله فهدانا الله سبحانه وتعالى اليه اي يوم الجمعه بل يهود والنصارى بعد غد وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم بان يقرا عليه الصلاه والسلام في فجره بسورتين هل أتى على الإنسان حين من الدهر وبسورة السجدة لما تضمنك من ذكر خلق العبادي والمعادي والحشر ويوم القيامة وذلك كله استعدادا لاستقبال هذه الجمعة التي أعدها لنا ربنا سبحانه وتعالى وبيّن عليه الصلاة والسلام أن الساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة وكذلك خلق فيه آدم، فقال عليه الصلاة والسلام، خير يوم طلعت عليه الشمس، يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه, وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، وكذلك هو من أفضل الأيام، وحثنا نبينا صلى الله عليه وسلم فيه على الإفثار من الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام من أفضل أيامكم يوم الجمعة فيه خلق الله آدم وفيه قبل وفيه النفخة النفخة وهي المقصود بها نفخة إسرافيل التي ينفخ فيها فيصعب فيصعب من كان حيا على وجه الأرض ثم تأتي النفخة الأخرى التي ينفخها ثم ينزل الله تبارك وتعالى مطراً من السماء فتنبت أجساد العبادين كما ينبت النبات ثم بعد ذلك يكون الحساب ويكون الحشر بعد ذلك إما إلى جنة وإما إلى نار فيقول عليه الصلاة والسلام وفيه الصعفة فأكثروا علي من الصلاة فيك فإن صلاتكم معروضة علي قالوا يا رسول الله وكيف تعرض عليك وقد ألمت يعيب لي فقال عليه الصلاة والسلام إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فهو من آكد الفروق ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك الجمعة, الجمعة، ثلاث مرات تهاوناً بها طبع الله تبارك وتعالى على ألبه والطبع هي مرحلة أخيرة للإمهال يمهل الله سبحانه وتعالى العرب إذا أذنب ذنباً فإن لم يتبنن نكت في قلبه نكت سوداء ثم يذرب مرة أخرى وتنكت نكت سوداء وثالث ورابع حتى يسود القلب كما قال عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكت في قلبه نكت سوداء وأي قلب أنكرها نكت في قلبه نكت بيضاء حتى يصير قلبه على قلبين أبيضك الصفاء الصفل هو لا تضره فتنة مدامة السماوات والأرض وأسود مرباداً كالكوز مجخية يعني مثل الإبريق المجخي الذي لا يحمل ولا يعلق فيه الماء كالكوز مجخية وهذا أكثر من أسعرضة للفتن والتوبة إلى الله جل وعلا والندم والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى لا يكلفك شيء لا يكلفك إلا ساعة, ساعة تجلس فيها مع نفسك في ختام يومك تتذكر ما الذي أحصدته وما الذي جنيته في يومك إما أن يكون خير وتعاهد الله عز وجل على أن تزداد من ذلك في اليوم الذي يليه عليه وإما أن يكون شرا أو معصية أو ذنباً فتتوب إلى الله عز وجل قبل أن تعمل كما قال عليه الصلاة والسلام إياكم ومحقرات الدنوب فَإِنَّهُنَّ يَجْتَمَعْنَ عَلَى الْرَجُلِ حَتَّى لِلْلِمْ ليش سماها الجبي على صلاة والسلام محقرة؟ يا أخوان أصبحنا ليت الأمر أصبح أمر صغائر بل أصبحنا نفعل الكبائر نأكل الربا ونظلم ونفعل أمورا هي من الكبائر ومع ذلك ننام قريري العين لا نفكر أننا قد اغتكبنا ذنبا أو معصية أو جرما وكان عنا سبحانه يقول ويقول لمن يقول للقرن الثالث للقرن الثاني وهو خير القرون الذي قال عن نبينا صلى الله عليه وسلم خير القرون خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يقول لهم يوم أن كانت الإيمان إيمانا يقول لا تعملون أعمالاً هي أدف في أعينكم من الشعر وإن كنا لما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر ما كان يفرقون بين صغائر وكبائر بل كان ينظرون إلى عظمة الله تضارك وتعالى في المعصية والذنب والد وكلنا يخطئ ولكن الفطر والكيس هو الذي يتوب إلى الله سبحانه وتعالى في كل لحظة وفقني الله ويكون ما يحب ويرضى أقول هذا القول واستغفر الله فاستغفروا أنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين, العالمين. العالمين. الصلاة والسلام على أشرحنا وسليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد إياكم ثم إياكم أن تفرقوا في يوم الجمعة فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله سبحانه وتعالى على قلبه وفي رواية أخرى كتب من المنافقين والمنافقون هم أشد الناس عذاباً يوم القيامة لأنه لا يفرق بيوم الجمعة إلا منافق معلوم النفاق فحافظوا عليها واجتهدوا بها كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يجتهدون لمثل هذا اليوم ويعدون العدة ليوم الجمعة من جمعة, من جمعة إلى جمعة لأنهم يعرفون أن الله جل وعلا يغفر ما بينهما من الجنوب فقال عليه الصلاة والسلام الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى ربضان والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن إذا اشتربت الكبائر يعني كل صغيرة أنت تكعلها بين هاتين الجمعتين يمحيها الله تبارك وتعالى في هذه الجمعة إذا ما أحسنت استقبال هذا اليوم الصغائر صغائر الدمور وليست الكبائر والكبائر هي ما جاء فيها حد كالزنا والسرغة أو جاءت فيها لعنة كلعنة اليهود والنصارى أو جاء فيها وعيد وجهنم هذه كلها كبارة ولكن ما دون ذلك انما هو من صغائر الزنوب التي يكثرها ربنا سبحانه وتعالى يوم الجمعة وليوم الجمعة آداف حتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أولاها التبكير التبكير في يوم الجمعة فمن بكر فمن اختسب كما قال عليه الصلاة والسلام غسل الجنابة ثم بكر حتى جاء في الساعة الأولى فكأنه قدم بعيرا يعني قدم قرآن غربان لله سبحانه وتعالى بعيد أو ابن ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة ومن جاء في الساعة الثالثة قدم كبشا أقرا ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجا ومن جاء في الساعة الخامسة وهو أكثر فكأنما قدم بير فالأصل أن تشتهد في التبكير والدنوم من الإمام يوم الجمعة لأن فيها فضيلة وكأنك تقرب إلى الله سبحانه وتعالى ولله جل وعلا البثل الأعلى عندما يزورك ضيء في بيتك وتقدم له بيضاً هناك فرق عندما يأتيك بيف وتقدم له ابل أو شات أو بغر فأنت عندما تأتيك أنك تغرب إلى الله سبحانه وتعالى خير ما تريد من إبل أو بغر أو شات أو دجاجة أو بيضاً فاختر أي من لذلك يقول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك وإن الملائكة لتغرب على أبواب المساجد تسجل الأول فالثاني الأول فالثاني فإذا خرج الإمام طوية الصفية يعني إذا رقى الإمام المنبر طلعا سكرت الملائكة صحفها وجلسة تفهمها معنا ملائكة تشرفنا في مثل هذا الموضن وتذكرنا عند الله سبحانه وتعالى في مجلس أعظم من هذا المجلس لذلك لا بد أن يستشعر الإنسان عظمة هذا اليوم وعظمة هذا المجلس وقد حرم نبينا صلى الله عليه وسلم حتى الحديث من شدة وعظمة هذا اليوم حرمت حديثة على الناس فقال عليه الصلاة والسلام من قال لصاحبه أنصف فقد لغ يعني أنت لو تركتت على جارة ولا ياخذك أنت لغي ومن لغى فلا جمعك لا جمعة لا يعني ما لا جمعة كاملة عند الله سبحانه وتعالى هذا من أدب الأدب الثاني هو أن يختسل ويتطيب بأجمل ما عنده لا ينبغي أن تأتي مثلا إلى الجمعة مثلا بملابس النوم أو تأتي بملابس الرياضة أو تأتي بملابس لا تليق لأن ذلك ليس من آداب الجمعة بل من آداب الجمعة كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل كان ينتقي ويجعل اليوم الجمعة ثوبا لا يخصه في يوم آخر وكان عليه الصلاة والسلام يمس طيبة واحذر من الدخان فإنه أكره وأنتم, وأنتم غوائح وجرب إن لم تكن مدخنا جرب أن تصلي بجانب مدخن والله لا تتحمل أن تقف ساعة أن تتحمل بغيغة واحدة فأنت لهذا لا تؤذي المسلمين بدخانك أو بريحك الكريهة بل أنت تؤذي الملائكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لتتأذى مما يتأذى من بنو آدم يا أخي ما يكرهك شيء تسبح وتحطي وتجنب السجد احرم نفسك يا أخي إن كنت الله عز وجل بلاك بالدخان احرم نفسك بمدة نصف ساحة من أجل هؤلاء المسلمين ومن أجل الملائكة التي تشهد المساجد فإما أن تقترب منك وإما أن تبتعد عنه ولا تقترب الملائكة من رجل رأي حجه كريه فينبغي أن تتجمل في مثل هذا اليوم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قطيب الطيب الماء كذلك من آداب الجمعة أن لا تتخطى رقاب المسلمين اعتدنا يا أخوان عن بعض الناس أنه يأتي في آخر لحظة من خطبة الجمعة ويأتي من الصف الأخير إلى الصف الأول وهذا ليس من حق فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى رجلا يتخطى رقاب المسلمين يعني يقمر فوق رؤس الناس قال له عليه الصلاة والسلام اجلس قطع خطبته وقطع الخطبة لا يكون إلا لضرورة فقال عليه الصلاة والسلام اجلس فقد آذيت وآمين يعني أذيت الناس فأنت عندما تأتي إن كنت حريصاً على صلاة الجمعة والدمان من الإمام فبكر يا أخي بدلاً من أن تأتي في آخر الناس أو آخر الوقت وتأتي تتخطى رقاب المسلمين حتى تصل كذلك من آداب الجمعة أن يخفض الإنسان صوته فيما نسمعه من أصوات، من التنخيم وغيرها، مما لا يقبله أحد من أحد، ويترفع عنه كثير من الناس، تحذر من ذلك، فأنت في مجلس في موطن سكينة، فتجعل لنا نبينا صلى الله عليه وسلم فيه الخير كله، وكذلك من آداب الجمعة، أن إذا دخلت المسجد والإمام يخطب أن تجلس حتى تركع ركحتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للأعراب الذي دخل المسجد فجلس قال عليه الصلاة والسلام أصليت قال لا يا رسول الله قال قم تركع ركحتين وهذه هي تحية المسجد لأن الجمعة ليس لها أو ليس قبلها سنة والصحادة رضي الله عنهم ثبت عنهم أنهم كانوا يصلون اثنتين وأربعاً وستاً وثماناً كل على عند بطاقة ولكن ليس لها سنة ثابتة بل لا بد أن نحيي المسجد وراء العلماء وجوب ذلك وجوب ذلك لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولقطعه خطته عليه الصلاة والسلام حتى يعلم هذا الأعراب لأن يركع لله جل وعلا ركعتين وكذلك يستحق في مثل هذا اليوم أن يقرأ الإنسان سورة الكهف كما قال عليه الصلاة والسلام من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين يضيء الله سبحانه وتعالى لك النور كذلك اكثر من الدعاء فإن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد المسلم يدعو الله عز وجل إلا استجاب الله سبحانه وتعالى له واختلف العلماء في تعيين هذه الساعة منهم من قال أنها قبل الزوال ومنهم من قال أنها في الساعة الأولى ومنهم من قال أنها في الساعة الثانية ومنهم من قال أنها بعد الزوال واختلفوا على أقوال كثيرة وهذا الاختلاف إنما هو رحمة حتى يغثر العبد من دعاء الله سبحانه وتعالى كليلة القدر عندما جعلها الله سبحانه وتعالى لنا مبهمة فمن العلماء من قال أنها في ليلة Phone في ليلة الأومان والعشرين والثلاث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين واختلف العلماء في ذلك وجعلها الله سبحانه وتعالى مبهة مبهمة تتنقل من عام إلى عام في كل يوم وذلك حتى يحرص العباد على العشر الأواخر من رمضان في طاعة الله سبحانه وتعالى ولا يضيع عليه شيء من الوقت لذلك أن تحرص على الدعاء يومي بعد صلاة الفجر وفي الساعة الأولى عندما تأتي وفي الساعة الثالية وعندما يرقى الإمام وعندما في ساعة العصر فلابد أن تحرص على الدعاء لعل الله عز وجل يوافق ساعتك ساعة الإجابة فيستجيب الله سبحانه وتعالى للعاء اللهم إنا نتوجه إليك وأنت في عليك أن تعز الإسلام وتنصر المسلمين وتعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم االلهم على االلهم قلوبنا االلهم االلهم بيننا االلهم االلهم االلهم االلهم من االلهم االلهم االلهم االلهم االلهم االلهم االلهم اللهم من أرادنا وأراد ببلالنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره اللهم وفق لي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجداد جداتنا وأزواجنا وعموم أقاربنا وأحبابنا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحه والعافيه على طاعتك اللهم ومن كان منهم ميتا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا عباد الله إن الله يأمر والإحسان وإيتاء القربى وإنه عن الفحشاء والمنكر والبغي لغفور لكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل اذ تذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون الله اكبر الله اكبر الشمالا